إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل ان يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله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 واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إنكم ان تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد ويطل أمد امتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك إن الموت إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لبدرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَى مَا فِيهِ سَبَبُ غُفْرَانِ ذُنُوبِهِمْ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 ثم إني يا رب دعوتهم على ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفية ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده يرسل السماء عليكم مدرارا فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم أحطا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويعطيكم بكثرة اموالا واولادا ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها، ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زرعكم ومواشيكم ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة. وقد خلقكم أطوارا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ مِنْ نُطْفَةٍ فَعَلَقَةٍ فَمُضْغَةٍ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ سَمَاءً فَوْقَ سَمَاءٍ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس مضيئة والله أنبتكم من الأرض نباتا والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنة لتسلكوا منها سبلا فجاجا رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح يا رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ظلال ومكروا مكرا كبارا ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر وقد أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ضَلَالًا وقد أَضَلُّ بأصنامهم هذه كثيرا من الناس ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ظلالا عن الحق مما على خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها اغرقوا بالطوفان في الدنيا فادخلوا النار بعد موتهم مباشرة فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا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 إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين ولا يلدوا إلا صاحب فجور لا يطيعك وشديد كفر لا يشكرك على نعمك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين الا تبارا رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة الجن مكية من مقاصد السورة ابطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن التفسير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 يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل فامنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا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 فصدقنا قولهم تقليدا لهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانه كان في الجاهليه رجال من الانس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف فيقول احدهم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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن طلبنا خضر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء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 من يستمع منا الان يجد نارا مشتعلة معدة له فاذا اقترب ارسلت عليه فاحرقته واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا هو لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة ا شر باهل الارض ام ان الله اراد بهم خيرا فقد انقطع عنا خبر السماء وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا منهم كفار وفساق كنا أصنافا مختلفة وأهواء متبينة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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ نَقْصًا لِحَسَنَاتِهِ وَلَا إِثْمًا يُضَافُ إِلَى آثَامِهِ السَّابِقَةِ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأن منا المسلمون المقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فاولئك الذين قصدوا الهدايه والصواب وامما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وامما الجائرون عن طريق القصد والاستقامه فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع امثالهم من الانس والا واستقاموا على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 ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا طعدا لنختبرهم فيه ايشكرون نعمه الله ام يكفرونها ومن يعرض عن القران وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحمله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا هو المساجد له سبحانه لا لغيره فلا تدعو مع الله فيها احدا فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم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 وَمَنْ يَأْتِ لَهَا وَرَسُولَهُ فَإِنَّ مَصِيرَهُ دُخُولُ نَارِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا لَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا وَلَا يَزَالُ الْكَفَرُ عَلَى كُفْرِهِمْ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 فلا يخفى عليه من ذلك شيء وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء